إثنان، استمع إلى الكلمات وأعدها ثم لاحظ وظيفة التاء المربوطة فيها مدرس، مدرسة مدير، مديرة طالب، طالبة طبيب، طبيبة مهندس، مهندسة غزال غزالة قط قطة ضفدع ضفدع